وهي دخان فقال لها وللارض اتيافا عن انكرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها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 بَيْن اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا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 ان كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن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 نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاقوا ولا تحزنوا وأبشروا, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا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 آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن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 من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذننا كما بينا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل.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 114. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم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 ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟